وَإِن تجهر بالقول فَإِنَّهُ يعلم السر وأخفى الله لا إله إِلَّا هو له الْأَسْمَاءُ الحسنى وهل أتاك حديث موسى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 لَمَّا مَآتَا نُودِيَ يَا مُوسَى إِنِّي أَنَا رَبُّكَ فَخْلَعْ نَعْلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًّا وَأَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَى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 اذهب إلى فرعون انه طغى قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل العقدة من لساني يفقه قولي وَاجْعَلْ لي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي هَارُونَ أَخِي أُشْدُدْ بِهِ أَزْرِي وَأَشْرِكُهُ فِي أَمْرِي كَيْنُ سَبِّحَكَ كَثِيرًا وَنَذْكُرَكَ كَثِيرًا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 أني قذفيه في التابوت فقذفيه في اليم فليلقه اليم بالساحل، ليأخذه عدولي لي وعدوله وألقيت عليك محب بَتَمَّنِّي وَلِتُصْنَعَ عَلَى عَيْنِي إِذْ تَمْشِي أُخْتُكَ فَتَقُولُ هَلْ أَدُلُّكُم عَلَى مَنْ يَكْفُلُهُ فَرَجَعْنَاكَ إِلَى أُمِّكَ كَيْ تقر عينها وَلَا تَحْزَنُ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 أو يخشى قال ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى قال لا تخاف إنني معكما أسمع وأرى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 ولقد أريناه آياتنا كلها فكذب وأبا قال أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى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 قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى فتولى فرعون فجمع كيده ثم أتى قال لهم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 وقد افلح اليوم من استعلا قالوا يا موسى اما ان تلقي واما ان نكون اول من القى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 فَالْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّهَا رَبِّ مُوسَى قَالَا آمَنْتُمْ لَهُ قَبْلَ أَنْ آذَنَ لَكُمْ إِنَّهُ لَكَبِيرُكُمُ الَّذِي عَلَّمَكُمُ السِّحْرَ فَلَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ عن ايديكم فلا وارجلكم من خلاف ولا في جذوع نخل ولا تعلمن اينا اشد عذابا وأبقى قالوا لنؤثرك لن على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فقض ما انت قاض انما تقضي هذه الحياه الدنيا ان آمنا برب بِنَا لِيَغْفِرَ لَنَا خَطَايَانَا وَمَا أَكْرَهْتَنَا عَلَيْهِ مِنَ السِّحْر وَاللَّهُ خَيْرٌ وَأَبْقَى إِنَّهُ مَن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 وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِّمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ الصَّالِحَاتِ ثُمَّ اهْتَدَى وَمَا أَعْجَلَكَ عَن قَوْمِكَ يَا مُوسَىٰ قَالَهُمْ أُولَئِكَ عَلَىٰ أَثَرِي وَعَجِلْتَ إِلَيَّ رَبِّ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 وعدا حسنا أفطال عليكم العهد أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي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 فَلَا يَرَوْنَ أَن لَّا يَرْجِعُوا إِلَيْهِم قَوْلًا وَلَا يَمْلِكُ لَهُمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا ولقد قال لهم هارون من قبل يا قوم إنما فتنتم به وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أَمْرِي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 قال فاذهب فَإِنَّ لك في الْحَيَاةِ أَنْ تقول لا مساس وَإِنَّ لك موعدا لن تخلفه وانظر إلى إلهك الذي ضلت عليه عاكفا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 مَنْ أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرًا خالدين فيه وساء لهم يوم القيامة حمل يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا يتخافتون بينهم إن إلا لبثتم إلا عشرا نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقه إن لبثتم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 إِنَّ لك أَلَّا تجوع فيها ولا تعرى وَأَنَّكَ لا تضمأ فيها ولا تضحى فَوَسْوَسَ إِلَيْهِ الشَّيْطَانُ قَالَ يَا آدَمُ هَلْ أَدُلُّكَ عَلَى شَجَرَةِ الْخُلْدِ وَمُلْكِ لَا يَبْلَى فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وعصى آدم ربه فغوا ثم اجتباه ربه